وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعطاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإطيل لهم سكن هذه القرية وكل منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخل الباب الجدا ودخل الباب الجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين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 إِلَّا أَتَّقِينَ الَّذينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَالَّذينَ يَعْبُدُونَ الْمَلائِكَةَ وَالَّذينَ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالَّذينَ يَعْبُدُونَ الْمَلائِكَةَ وَالَّذينَ